أعوذ الله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع outside الذين وَلَا قَدْ آمِنْ Oh, no. ka <laughs> ان اتى الله حط نوع علم ولج جو ان ساقط wo <laughs> Xă and استجبلا له want waa <laughs> تتالب لها All right, guys. What's that about? a <laughs>